Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Wal kitabu la raiba fih yudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma هُنَبِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُنْقَلُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ دَمْرُ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ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 خ وَموبِ مِنين يخَادون الل وََّذينَ آمَنوا وَماَا يَخدَونَ إَِّا أَافُسَهُم وَمَا يشعرُون فيِي قُلوبِ مرَب فَزادَ الله مَرض وَلَ أمَّا ذَابُ عَلِمُ بِمَا كَُوا يَكْذِبُون وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُ فِيأَرْض قالَاوا قالَاوا إِ مَا نَحْنُ مُسْنِحُون أَل إَِّ المُفْسِدُونَ وَلَِّا يَشُون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 وَإِذْ خَلَوْا إِلَى شِيعٍ يَطْمَعِنَ إِنْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَلَا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 فَاتَّقُوا النار فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي يُوقَدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جنات تجري من أَُ كلُ مَا رزقُ مِ آمام من فَمَرَتِ الرزقَ قالَوا قالوا هذا النَّذزقَانَ مِن قَبل وَأتُ بِهِ مُتَّشَابِهَا وَلَم فيِيهَا أَزواجُ مُطَََّرَمْ وَم فيِيهَا خَالدُ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 خليفة. قالوا ضل خلفا قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون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 العليم الحكيم قال يا ادم انبئ باسمائ فلما انبهه باسماء قال الم انقلكم المقل لكم مني ألم اعلم وان بسماوات والارض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 119. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منها الظالمين 110. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض ضم مستقر ومتع حين فتلقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فان ما مني هدا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 فَأَنْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنَا بِعَهْدِي أوفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا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 فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من بقلها وقثائها وانفومها وعدسها وبصلها الا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير bilqūm iṣran fa inna lankum mā O wa Bentalin 'alaykum adh-dhillatu wal-maskan wa ba'ū bi bi ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق وَذَبَحَ الْحَوَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْدَّارُ تَنْتَظِرُهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا إِنَّا لَكُمْ لَمَعْتَدُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ awa la ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun किंताबं بأيديهم ثم هذا من عند الله ياشترون لياشتروا بثمن قليل فوين لهم مما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهداه فلن يخلف الله عهدا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 119. ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم وَإِ يَتُكُم مُسَرَاتُ فَادُم وَهُو مُحَروَمُ عَلَيكُمْ إخْراجُم أَفَتُ مِنونَ بِبعَعْضٍ كِْتَابِ وَتَكفُرونَ بِبعَع فمَا جَزَ مَّْفعلَلُ من ذَالٍكَ مِنْكُم إِلَّا خِزون فيِي الحياتةِ الدُّنْيام أَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَهَتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُسُلِّ وَآتَيْنَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ففَكُلَّ مَا جَكُمْ رَرسُولُ بِمَا ل تَمْ فُسُكُ مُسْتَكْ بَرتُم فَفَريقًا كَذذَّبَم وَفَريقًا تَقُتُلُون وَقَاوقُلبُونَ غُلْف ببلَلَّ عَلََعُم اللههُ بِكُفْرِهِم فَقَللًَا مَا يُؤِّنُون وَلَم مَجَاءَهُم كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَخْفُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا يَعْرِفُونَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 124. وقالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 125. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالِ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 فَعَمُوا وَلَقَد عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَوا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ Lama batumina į lajį, kai rulau, kai rulau, kai rulau, kai rulau, kai rulau,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 وَقمُ الصوَلاةَ وَآتُ الزَّكةَ وَماَا تُقدَّم لِأَفُسكُم مِن خَيْرٍ تَجدهُ ع دَم الل وَماَا تُقَم لِأَفُوسكُم خَيْرٍ تَجدوه ع دَله إِ الله, الله بِماَا تَعملونَ بَصْنين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 129. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون 120. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب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 ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يثنون حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم يا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 وَالتَّقِذُوا مَِّ قام بَرَهِيمَ مُصَلَّ وَهِذِنَ إِلَ إِبَرَهِيم وَإِسماعلَ أطَهِرَ بَيْيتَقائِفين لِطَّائِفينَ وَالعَكِ فينَ وَركَ ع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 Wa arina manasikana wa tub alayna innaka at-tawwab ar-rahim Rabbana wa ba'th كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي 114. إذ قال له ربه أسلم 115. قال أسلمت لرب العالمين 116. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني 117. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا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 وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 ثم اعلموا ام الله ومن اظلم ممن كتم شجاده عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت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 وَمَا كََ اللهَّهُ لضعَملَكُمْ إِ اللهه بَِّاسِلَ رَوفُرحيِيم قَدَ الأأَرَ تَ قَلُّ بَوجكَ فيِي السَّماء فَلَ نُوَلّكَ قِبِلَ تَ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 وَلَئِنِ اتَّيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكَ بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ اللَّهَ يُبْدِي الْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ حُجَّتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي الْحَقَّ وَالَّذِينَ أُوتِينَا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 innama al-mu'minuuna sabirun wa la taqulu liman بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَلَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما بِخَارِجِينَ بخارجين من النار يا أيها 124. لا سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان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 119. لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون 110. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله.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 Inna Allaha Ghafurur Rahim Innal ladhina yaktumuna <tus> ma anzala yakuluna وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 فبَينَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ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 كونوا عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ورصيه للوالدين للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون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 Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra wal takmilul idati wa l tukabbirullaha ala ma dafun wa la'alla antashkurun wa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 قُلْ يَا مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ أَلَيْسَ بِالْبِرِّ أَن تُؤْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا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 مِنْ حيث أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقَتِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنوا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 مِنَاسِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ربنا آتنا في وَمَا لَهُمْ فِي مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي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 قُلْ مَا مِن مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهل منه أكبر عند الله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 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم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 فَإِن فَاءوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور الرحيِيم وَإِن عَزَمُ الطَلَاقَ فَإِن اللَّ نَ سَمعُ عَلِيم وَالْمُقَلَّ قَااتُ يَتَرَبَّّص نَ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 119. والمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم 110. الطلاق مروتان فإن ساكوا بمعروف تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخفا ان لا يقيم ما حدود لا يقيم ما حدود الله فلا جناح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 فَإِذاَا مِنتُمْ فَذكُر اللهَّ كَمَا عََّمَكُم مَا لَمْ تَكُوا تَعلُون وََّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ زْواجَ وَصةَ لِهَزواجَِّ تَعَنْ إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِ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 نقاتل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا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 قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله اللهم علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكم وعلمه مما شاء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 أَوَلَمْ يَشَأِ اللَّهُ أَن يُهْلِكَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا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 119. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين 110. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماتوا الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك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 وَإِذْ أَنْبَأَ بِرَأْيِ رَبِّهِ أَرِهْكَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطِّيرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ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 في كل سوبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما وعفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة ال اللهَّ غَنِي حَم يا أَنَّّينَ عملَمُ لَا تُبَطِلوا صَدَقاتِكُمْ بِالمَنّ وَالأَذا ل تُبَطِلُ صَدَقاتِكُ بِالمَّ وَأَذَ جََّذ فِقُمَا لَور آأَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقُدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الذيينَ يُوم ف قُونَم وَلَهُ بتِرَمَضَّاتِ الل وَتَفبِتَم مِنْ أَافُسم كَمَ فَل جََّنتٍ بَِبُوَةٍ أَصَابَنا وَابِلُ فَتَت أُكُذَا ضْعفَين فَإِلَّا يُصِبَهَا وَابِل فَقَل والله بما تعملون بصيد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ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 وَماَا يًََّاكَوْ إِلَّا أُنُأَن بَابَ وَمَا أَ فَقُنتُم مِ فَقَةٍ أَْ نَذَرنتُ مِن النَّذرم نذر فَإَِّ اللَّهَا يَعْلَمُم وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَو صَارُ إنِن تُبَدُ الصَّدَقاتِ فَنَِّهِي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 في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهن أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاهم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 117. ومن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 118. ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى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 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعْلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْ على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلْآهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وَحَاسِبَكُوا بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ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 كونا وسمعنا واطعنا وغفرانك ربنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو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 وانصرنا على القوم الكافرين